لا لا لا، الله يبارك بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم والصلاة والصلاة على رسول الله ده. ده. ده. ده. وعلى آله وصحبه ومن اتبعوا دا أما بعد قد قال الله عز وجل في سورة البقرة ومن الناس من وشيءهم طورون في الحياة الدنيا ويفشب الله على ما في قلبيه ولد وإذا تولد ساعة الأرض يفسد فيها ويهلك الحرف والنحو والله لا يدبر تفسا إن الخو مستحل الدماء الذين ظهروا منذ زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ليس وليد اليوم ليس وليد اليوم الخوارج الذين يكفرون المسلمين ويستحلون دماءهم حذر منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيّن سماتهم حتى نحذرهم كما في الحديث الذي أخرجه أبي ومسلم من حديث أبي حبيل الخدري رضي الله عنه فأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقضب قسماً في غزب القنين فجاءه رجل يقال له ذبح وإسرة من بني ثمين فقال يا رسول الله اعدل اعدل يا رسول الله فقال له صلى الله عليه وسلم ويلة ومن يعدل إذ لم أعدل قد كفت, كفت وكسرت إذ لم أعدل فسأله عمر المخطاباً يقتله فقال له صلى الله عليه وسلم دعه فإن له يحقر أحد صلاته إلى الثلاثين وصياته إلى يقرؤون القرآن لا يجاوز تراخيهم يمرقون من الدين مروق السهدي من الرمية هؤلاء من الخوارج وفي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في حديث سعيد الخضرية ما ذكرته أيضا رضي الله عنه. أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قصم تهيفة أرسلها علي إليه من اليمن بين أربعة من أهل نجد، فقالت أريج الأنصار يعطي صناديق أهل نجد ويدعونا. فأقبل رجل غائر العينين ناك الجبيل محلوق الرأس كث اللهية فقال ابتقي الله يا محمد فقال صلى الله عليه وسلم ومن يطع الله إن عطيته أي أمان لله ولا أهل الأرض ولا تأملوني؟ طيب ثم قال صلى الله عليه وسلم يخرج من ذكب هذا الرجل أو في عقب هذا الرجل إن في عقب هذا الرجل قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يبرقون من الدين هنوك الزهد من الرمية يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأمثال لئن أدركتهم لأهل قبل, قبل عاد هذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم من خوارج الذين يقتلون أهل الإسلام وكما قال الله عز وجل إنما جباؤ الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلموا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لو خذوا في الدنيا ولو في الأسرة في عزيز المعظيم وإن حذب الإخوان المسلمين من أول نشأته هو على منهج الخوارج فأفعالهم التي يفعلونها في هذه الأيام ليست بالجديدة فإن حذن البنة رب إخوان المسلمين على هذا المنهج منهج استحلال الدماء وقتل الأنس غير حق والخروج وإشاعة الفساد في الأرض تحت دعوة الجهاد في سبيل الله والجهاد في سبيل سبيله مليء من حزب الإخوان المسلمين الذين يتعاون في الأرض فسادا بسمة إسلام وهم ضد إسلام. وقد خالقوا الكتاب والسنة وخالقوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالقوا السلف الصالح وهم أصحابة والتابعون لهم بإحسان فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسانهم في روم الدين لم يكونوا على منع جاء ولما جاء رجل الزبير في العوام يقول له هل أقتل علي لما حدث الخلاف بين الصحابة والقدار فقال له كيف تقتله ومعه الجنود قال أفتك به فقال له الزبير رضي الله عنه سمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الإيمان قيد الفجر فهذه العمليات التي يقوم بها هؤلاء الخوارج من التفجير، من التفجيرات، والمظاهرات ونحو ذلك، التي يستهجنون فيها الدماء، إنما هي من هذا القضية من الفرد يمسك أحدهم بالمسلم وضع مثل هذه التفجيرات الذي يدمر حياته. فاليمان قيد الفس فلا يفلت مؤمن يوم القيامه اليوم الاخر انما يفعل هذا الخوارج الذين عليهم ذنب وذنب الذين استحلت دماء المسلمين غير حق ولذلك قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هم كلاب اهل النار هم كلاب اهل النار أي الخوارج فمن أراد الفضاء على هذا المنهج الفاسد منهج التوارج فعليه أن يطبق عليه فقم الله إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلوا أو تقطع أيديه مؤشره من خلافه أو ينفع من الأرض ذلك لهم جزهم في الدنيا ولو في الآخرة عذابه العظيم فنسأل الأعزائيين أن يجير بلادنا من شر أولى التوارج وأن يطاهر بلادنا من شر الإخوان المسلمين الذين لا ينسوا على الإسلام الصحيح بل من ضد الإسلام من ضد الإسلام وأحكموا كلامي بكلمة لأحد علماء مصر من كبار علماء القديث من أظهر قديماً هو الذي عاصر نشأ بحث لخوان المسلمين من أول يومين هو العلامة المحدد أحمد شاكر رحمه الله الذي كان رئيساً بالقضاء الشرعي في المحاكم المصرية حيث قال حث لخوان المسلمين منذ ستين عاماً أو يزيد لما قتلوا النقراشي رئيس الوزراء في ذلك الوقت اختلوه أيضا قال العلام أحمد شاكر محدث مصر وقاضي المحاكم الشرعية في مصر في ذلك الوقت رحمه الله قال إن حركة عسل البنة وإخوانه المسلمين دعوة إجرامية مهدامة إن حركة حسن البنة وإخوانه المسلمين دعوة إجرامية هدامة ينفق عليها الشيوعيون واليهود كما لا علم ذلك علم اليقين هذا كلام واحد من كبار الغلماء في نصر الذين عاثروا نشأة حكوان المسلمين وهذه شهادته عليه مؤخاض من القضاء فعلينا أن ندرس تاريخ هذا فيه وأن ندرسه لأبنائنا في المدارس حتى يعرفه تاريخه الأسول والذي شواه في صورة الإكلام وسلك مثلك الخوارج الذين قاتلوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بحقه الذين يقاكونا الخوارج والذين يقتلون أولى بالله منهم الذين يقتلون الخوارج من رجال الشرطة ومن رجال الجيش أولى بالله أو أولى بالإسلام من أولى الخوارج من الإخوان المسلمين وغيرهم أسر الله عز وجل أن يقوم إلى يدنا شراء البتن وأن يتعهرها من شر وانا كوارج وأن يوضع إخواننا من رجال الشرطة والجيش إلى القضاء على حسنتهم وأن يرزقهم أصدر والثبات والقوة في نصرة الحق وصلى الله على محمد وصلى الله يخفر للعمير مزاكر أحواله وتعالى يتقبله في الشهداء وأن يرزق أهله الصبر والثباة والرضا وأن يبدله خيرا وأن يحفظ أولادهم وأن يحفظ أهله وأن يبالن فيهم ولله ما أكله ولله ما أعبر كل شيء من دور أجل مسلما فليصبروا ويحتسبوا وصالد الله على محمد وآله وسلم صحيح برشيكم الله يحفظكم ويبارك فيكم. امين الله يجزيكم فيكم ويبارك فيك. هذا كتابي. ماشي. في التحذير من ايه? من, من قبل الثورة عشر سنوات تقريبا. ماشي. وهذا كتاب في التحذير من القانون المسلمين. ماشي. بارك الله فيك. بارك الله فيك. خالد محمد وصمان اسمع الكتاب. ماشي. محمد مارك الله إبراهيم الله أيوة. يبارك فيك الله يبارك فيك الله يبارك فيك عزك الله من القاوي من ما شاء الله برضو الشريف ما شاء في السبع بشارب خضر خضر فيك الله يبارك فيك ما يقدر ما فيك ما يقدر ما يقدر فيك ما يقدر فيك ما يقدر ما يقدر ما ما ما فيك فيك يا ألتبا، شبه نصف من قليب ساكن أنا أسكن أفقارة جديدة ياما الله لا والله فهمت ها السينات تيزون يا اولاد اه يا ابا لا لا لا محمد محمد واقف خطوه و بياخد العصر ياي أحبكم من يريدون الله يثبتكم أحفظه ان يحفظكم من... ان يحفظكم ان ينفع بكم وان يوفقكم الى القضاء على مشارك بيه ببعض. شارك بيه ببعض. اصلا الله ان يوفقهم. الله ان يوفقهم. اصلا الله, دل... الله, الله ان يوفق يقول كألم يتحق ويفت بالفتوى. بس. اللي بنت حقيقتها ولا حتى الان ما اخذش ايوه ويحذرهم من هذا المنهج الاسري التربيه من ده علينا الاجيال المطبعه حتى ما فيش لذلك يعمل مع عوادي ااا جيب الله شاء الله في البيت طبعا الحمد لله والله الحمد لله في هذا هذا تمام ادرس نعلمهم العلوم والعلوم Реклама وعليكم السلام وعليكم السلام هذي اللي وين